شَمُومٌ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ, منكم لا نريد منكم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 وَيَقُوفُ عَلَيْهِمُ الْدَّانُمُ خَلْدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا أَمْ مَنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كبيرا عَالِيَ ٱلْغُمْفِيَاسُ نُدُسٌ خُضْرٌ وَٱسْتَبْرَقُ وَحُلُّ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً كان سعيكم مشكورا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأوطش ليلها وأخرج ضحاها وَالارْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَ يَرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ جَهَنَّمُ لِلْمُجْرِمِينَ يَرَى فَأَنَّمَا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ وآثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى وان من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ونهى عن الهوى فإن الجنة هي المأوى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 كَاَنَّ نَجْمًا يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضحاها